من يهده الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مشهد نعمة مشهد عظيم ومن أجل النعم عليك أن ترى نعمة الإسلام وتعيشها الإسلام نعمة لا يشعر به إلا من ذاك مرارة الكفر لذلك خلق الله عز وجل العباد بالفطر مسلمين يعلمون بأن هناك رب خلق الكون وصور كل شيء ولا بد للإنسان أن يكون له شيء يعبده الفطرة على ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول كل مولود يولد على الفطرة العلماء قالوا الفطرة هي الحنيفية السمحه بمعنى ملة إبراهيم حنيف لابد للإنسان من إله يعبده أو شيء يتوجه إليه القلب لذلك حتى تجد بعض من يعبد الله دون الله عز وجل إذا سألت وقلت له يعني لما تعبد شجرا أو حجرا أو بقرة أو غير ذلك يقول لا بد لهذا القلب أن يتوجه وجهة هذا القلب لا بد أن تكون لله إذا فمن نعم الله عز وجل الإسلام وغالب الناس في زحمة من الحياة لا يشعر بهذه النعمة لأنه ولد مسلم إنسان ولد غني يشعر كيف يشعر بالفخير إلا إذا عان مرارة الفقر ثم رفعه الله عز وجل وأعطاه المال كذلك نعمة الأبناء الرجل لما يقعد عشر خمسة عشر سنة أو عشرين سنة ما ينجبش مجرد أن ربنا يدلوا ولد أو اثنين خلاص يتخيل بأن هذه نعمة كاد أن يطير بها كل ذلك يصب في إطار واحد إذا ذكرت الإسلام لابد أن تذكر نبيك صلى الله عليه وسلم قلت لك بأن لا يشعر بحقيقة الإسلام إلا من ذاق مرارة الكفر لذلك كان يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ثم يقول يا رسول الله إني أسلمت فيعلن إسلامه بالتوحيد وأن محمد رسول الله وإذا بنبيك صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره يقول له إيه؟ ألقي عنك شعر الكف أو خذ الماء, الماء وسدره واغتسل على خلاف بين أهل العلم في غسل الكافر إذا أسلب ولكن ما تميل إليه النفس أنه يغتسل لأنكم تعلمون بأن الكافر أصلاً ليس عنده غسل جنابه وهو, وهو غالب يكون غالب حالياً على نجاسة ويحلق بعض الحلقات من الشعر ثم لا يختاتي فلما يأتي للإسلام لابد, لابد له أن يتغير. يتغير إذن الإسلام نعمة ونعمة الإسلام تكمن, تكمن في النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ قول الله عز وجل قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولاً من أنفسهم المن؟ كما قال العلماء لا يكون إلا من منع كأن هذه أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين ثم قال <سيطة> المؤمنين <بيدي>. وقالش للمسلمين، <سيطة> <سيطة> إن الكل يدخل في دائرة الإسلام ثم يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة أضيق لأن الإيمان لابد أن يسكن في القلب والنبي صلى الله عليه وسلم له واقع عظيم جدا لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين فتحت له قلوب من؟ قلوب العبيد أنا أضرب لك مثلا سريعا سريعً حتى تزوق هذه النعمة نعمة الإسلام نعمة عظيمة وأنا أدل لك من السنة كيف جاء الإسلام فنقى الرجل ونقى المرأة ورفعهم، لأن الإنسان بلا إسلام كالبهيمة بل إن البهيمة واحد، لأن لابد الإنسان من ضابط يضبطه كلكم تعلمون حكيم بن حزاب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا به ذات يوم يجلس بجوار ابن الله فبكى وبكى بكاء شديدا بعد إسلامه فإذا بابنه يقول له يا أبتي ما الذي أبكاك قال يا بني ثلاث كلما تذكرتهم بكيت وتمنيت أن كان الحال غير الحال ما هذه الثلاث اسمع قال أما الأولى حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجعل يصرخ بالإسلام فسارع العبيد, العبيد وطباط نعمة, نعمة, نعمة لماذا؟, لماذا؟ لأن, لأن العبد, العبد في هذه الحياة يتعرض لفرص, اللي لفرص اللي فرص ايه الفرص دي, دي, دي, دي, دي لا تنظر إلى فرص الدنيا, فرص الدنيا لأن ما قدره الله سيأتيك, الله سيأتيك لذلك استرح استر ممكن تفضل تشتغل وتحاول أنت تجيب مثلا فلوس من هنا وكذا وكذا عشان قطعة الأرض ويحال بينك وبين قطعة الأرض لم يقدر الله عز وجل لك وممكن واحد تاني سمسار نايم في مئة جيني تلفون يقول له عزين قطعة أرض يقول له قطعة أرض فلان يأخذ منها مئة ألف أما في أمر الدنيا فنم واسترع وخذ بالأسباب ولا تتعب نفسك أما في أمر الآخرة إن استطعت أن تركب على فرصة فلا تترك ليه؟ لأن فرص لا الأخ فحكيم ابن حزام هو أسلم, هو أسلم وحسن, وحسن أسلامه, إسلامه وشهد المشاهد وطال, وطال عمره, عمره وأعتق في الإسلام, الإسلام عتق وسارع وسابق بكل ما أوتي من قوة, قوة, من قوة ولكن هو يتحسر هو على فرصة الإسلام قلت لك إذا ذكر الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وده من أعظم النعم وأجل الملا أن تعلم عن نبيك تاريخه بس مش تاريخ الصحو لا بوحد لك أن تتزوق بقلبك كيف عاش النبي الإسلام؟ لأن في غياب هذه الحياة وفي شعبها تجد بأن الإنسان يتقلب مسلم، لكن كيف يحقق الإسلام؟ لا يستطيع. لما عندش عز عنده هزامية مسلم جميل بالاسم بس، لكن لما تدخل في خلاجاته تجد خاوي. مسلم وخاوي نعم لذلك يكون عرضة أنت لما تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف للرجل المسلم أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا كل دليل لأن الإسلام لم يدخل في قلبه الإسلام على ثم على ثم هبط ونزل في حكيم بن حزام يقول لابنه فإذا بالنبي يصرخ في مكة بالإسلام وإذا بالعبيد يسابقون ويسارعون وطباطعت أنا وكنت من أعلمهم بالشعر وكنت من أفراسهم يعني عنده فلوسية وكنت زامالي ولا أدري كيف غاب عني عن الإسلام وتأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان فرصة المسابقة والمسارعة لأمر الآخرة دي ما يخشص إلى الأبزاز من كتب الله له البقاء ليه, ليه؟ صهي وعمار وبلال وأبي بكر وعمر وكل الصحابة الجيل الأول جيل فريد هو رقم واحد أما من بعدهم من دونهم فكانت إيه كل على خير ولكن ليست في نفس المنزل والردب متخيل أن واحد يحمل الحجارة على كاتبي ثم يبني مسجدا لأول مرة فرجل جاء وصل في المزيد لا كل على خير, على خير. ولكن الفرق, الفرق واسع. واسع لأن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي, دعوا لي أصحابي. ثم ذكر الحديث ثم قال هذه واحدة فكلما تذكرتها يا بني بكيت طيب ما الثانية قال يا بني لما نادى نادت قريش لغزوتي بد فلم أخرج وقلت لا أناصر قريش ولا أناصر محمدا وكنت يا بني أتمنى أن أخرج في بد حتى أرى عز المسلمين وكيف يقاتلون وهم أربعة أو ثلاثمائة أو أربعة عشر وكيف نصرهم الله على هذا الجيش العرامرم يا بني إنما ينصر المسلمون بإسلامهم وبإيمانهم لله كلام نفيس لماذا؟ لأن هذا إنما جاء من قلب حي بس بعد إيه؟ ما تعد مراحل عكيم بن حزام كان سيد سيداد كريش وكان رجلاً لبيباً وعاقلاً وفاهيماً كل هذا إنما أعرج بك على دائرة معينة ألا وهي الإسلام الإسلام لابد لك أن تزوق الإسلام قلت لك بأن من كان على كفر ثم جاء إلى الإسلام يرى لذة لذة عجيبة, لذة عجيبة. لذلك الواحد الوحيد يستمتع بالصلاة ويستمتع بالصيام، ويستمتع بالحج. ونحن مسلمون لا نشعر بلزيزة للعبادة لأن الأمر عادي إن سيواحد نايم كل يوم مصروف. ما ببتره مصروفه فهيشيل هم بكرة ليه ما عندهش مشاكل. مشاكل هو حتى لو وقف اتخرج وقف أقول له أعمل لك مشروع برياحه فهو عنده طمعنين من الغد أما من كافح وسارع وحمل فهو يرى هذه النعمة لا تفوته أبدا هذا قول وإذا بستاريس قال ففاتني بدر وأحد ولا لم يعلم احضر لا بدر ولا احد قال ثم جاء الفتح الاعظم قريش فتح مكه قال فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجت انا وابو سفيان لنرى جيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف ممكن له هي دي النقطه بيقول ايه كيف ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم واستطاع ان يفتح مكه هو ممكنه كيف ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ممكن له الا عن طريق الرجال وما مكن للرجال إلا عن طريق التربية وما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم دار في أعلى مكة. فرباهم على الإسلام كيف تكون عزيزاً بدينك كيف تكون عزيزاً بإسلامك كيف تعز نبيك فيرفع الله قدر هذه الأمة بإعزازك لنبيك مش مجرد شعارات أيوة لا إلّا الله محمد رسول كلنا في داءك يا, يا رسول الله واللي مقصر, مقصر واللي مخالف واللي وحتي, وحتى النساء يخرجنا النساء. في الشارع كلنا كلنا في داءك يا رسول الله ولكن أين الاسلام؟, الإسلام في صحوة, صحوة إسلامي لا نمكن ذل ولكن نقاب أو حجاب أو ليحية مهارتك يعني الكلام ده ما فيش ضابط أن عند حدود الله وعند نصوصه وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنزل هذه النصوص على أرض الواقع ما فيه بتأخذ من الدين ما طاب لك ثم تترك الآخر إذن إسلامك مرقع يحتاج إلى مراجعة لأنك ستقف بين يدي الله عز وهو سائلك عن هذا الدين كيف حملته وكيف تلززت به وكيف استطعت أن تصل بهذا الدين إلى قلبك الآن النهاردة ممكن تقعد في بيتك ما تعرفش غصن الحد بالنسبة لبنتك وزوجتك يعني إلا من رحمه من المسلمين تغسل عادي ولا تغسل على السنة ولا كيف تتطهر والقدرة والصفرة حيات يعني ربما بدائيات يسأل عنها نساء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وادي من أصلي ديلك الطهارة, الطهارة. الطهارة. ربما بنتك ربما لا بنتك تصلي, تصلي إلا إذا بلغت خمسة عشر وهي ممكن تحت قبل الخمسة عشر والصيام كذلك حتى الولد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبنائكم الصلاة لسبب حديث حسن واضربوهم عليهم أبناء وعشر وفرقوا بينهم في المضواجة أنت عندك الخلفيات دي هذه خلفيات بسيطة إذن بينك وبين الإسلام مسافة لابد أن تقطع ولا تقطع هذه المسافة إلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتك للسنة لأنك بتحبه وهو الشفية العظم لك وهو هو المنارة التي لابد لك أن تبحث عنها وأين تجدها لذلك حكيم ابن حسام قال لما جاء فكرة مكة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبا سفيان فالعباس لقى أبا سفيان ابن أخو فأمنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبو سفيان رجل وكذا وكذا وكذا فجعل له شرف فقال ومن دخل دور أبو سفيان فهو آمن واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فدخلت علي الباب أو دخلت فتحت الباب ودخلت داري ثم أغلقت علي قال يا ابني إذا بكرم من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي البيت قال ومن دخر داره فهو آمن فإذا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم يغطيني وتلكأت عن الإسلام ويا ليتني صارعت إليه وما فاتني معه مشهد يتحسر بعد الإسلام على فرص الآخرة التي فاتت وما يدريك لأن حكيم بن حزام كان من الأولين من العشر المبشرين بالجنة أو بغيره وهو على خير وفضل وتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهد, هذا مشهد سريع, سريع. ينبيك عن عظم هذه, هذه الأمور كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الرجل من الكفر, الكفر إذا جاءه مسلم يقول له, يقول له, إيه, يقول له إيه أحلك شعرك, شعرك أو, ألقى أو ألقى عنك شعر الكفر, شعر الكفر. شعر الكفر. كأن, الكفر, شعر الكفر. الكفر كأن الكفر وصمة عار, وصمة عار. فما فعله. فما فعله أنت لما تلاقي رجل مدكتور ومتحضر ومن والناس كلها بتسمع له في بلاد الغرب أو في أي بلاد ويعبد غير الله عز وجل شجر أو حجر أو امرأة أو أي غير ذلك أو تجد رجل في الجامعة ويذهب إلى الدسوق والبدو ويقول لك هذا يقربني من الله عز وجل أين الإسلام؟ فما في مسافة أين الإسلام؟ بعيده؟ مسافات بعيده هو محسوب عليه. وإذن الإسلام إذا لم يدخل الإسلام وإن كان مسلماً بلسان ولم يدخل الإيمان قلبه لذا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً, رسولاً من أنفسهم, أنفسهم يتلو عليه, عليه المنهج منهجك من من من القرآن, القرآن يطلع عليهم آياتي كيف تعرف ربك إلا بآياتي والفطرة التي فطر الناس عليه والنصوص السابتة انظر حولك لما تقرأ القرآن تجد بأن الله عز وجل يخاطب العرب بماذا بالناقة والمشارفين كل الصحراء والأرض والنجوم هذا هو المحيط الدائر بالإنسان العربي ثم خلقك على الفطرة ثم ثن لك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تعرف الله غالبا حق المعرفة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذن الإسلام يحتاج إلى مراجعة إذن إذا جاء الرجل يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يقوله إيه ألقي عنك شعر الكف ثم اختتن الختاء ختان الرجل الفرق لأن الكفر لا يختتنوا فإذا دخلت الإسلام لابد لك من تغيير بالكلية طب انت, انت مسلم عندك مخالفات ولا ما فيش فيه فلابد لك ان تنزع عن هذه المخالفات وترجع الى اصلك اصلك ايه ما حدده لك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا اطيل عليك ساختم معك بغصن قاله النبي صلى الله عليه وسلم الامرأة لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تختسل المرأة من الحيد كمرأة ابو داود وغيره فيدي. فيها مشكلة لا. العلماء يقولون لو أن الرجل دخل يعني في الماء أو نزل في الماء بالنية وهذه الأشياء وعمم الب... الجسد خلاص انتهت ولكن أرادت المرأة أن تأخذ الغسلة من فم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة والسيدة عشرة تقول يرحم الله نساء الأنصاء لا يمنعهم الحياة من التفقه في الدين, في الدين. وأم سليم المسأل الرائع لمجات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم, قال نعم. إذا رأت الماء ما كل ذلك يمكنك على إيه بيقول بأن غالب نساؤنا لا يعلمون كيف تطهرن من الحي والحد ده مشكلة كيف للمرأة أنت فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي قرص قطنة أو شيء ثم ضعين عليه مسك وتطهري تتبعي به أثر الدب طيب بالله عليك كم امرأة من المسلمين تصنع هذا ربما واحد في المئة خمسة في المئة من قرأت بس أو من تعلمت ليه هذه سنة مغيبة المشكلة العلماء يقولون بأن المسك يطهر المحل فهو أطيب للزوجة وأنقى لها ثم يزول للريحة الكريحة حتى, حتى إذا ترى بمنها زوجها يجد منها ريحة طيبة لأن ريحة الدم خبيصة منتنة, <تصفيق> منتنة. انظر كيف أرفع الإسلام المر تبين المشكلة في كده تم خلاص تختصر أي غسل وخلاص لا الإسلام لا يريد منك إلا العلوة التام والطهار الكاملة ده مجرد فقال له خذ ذلك, ذلك ثم اصنعي بعد ذلك أن تتوضع المرأة لكن أهم شيء أن تأتي بهذا الشيء الذي غاب عن الناس طيب, طيب, طيب لماذا هيأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرحلة الغسل سبعة أيام وعشرة أيام وأقوى الأهل العلم على خمستاشر يوم أكبر مدة الحي خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك أنها ستقبل على زوج إن كانت متزوجة وللزوج حق فلما تغتسل تنعة الكرسي أو بمعنى أو صح بمعنى أنها طاهر المحل تطهير بهذا المسك ثم بعد ذلك تغتسل الغسل اللي هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كغسل الجناب وتنقد شعرها دفاعرها تنقد الشعر وإن كانت لا أذفار تقلم أذفاره وإن كان لا شعر ترفعه, ترفعه لي لأنها ليه تعتبر أنها تدخل على زوجها من من جديد مش جت طهارة إذا بحثت في أي مكان آخر عند المتحضرين لا يعلمون هذا الكلام ولكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم النساء ونساء الأنصار والعلماء يقولون خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنساء الأمة. ما تفرقش لابد لك أن تقبل أن تقبل هذا الأمر ثم تغسل المرأة وتطيب ثم تخرج وتباشر الصلاة وغيرها من الأعمال هذه هذا موقف بسيط يقول لك بأن الإسلام يرفع صاحبه ولكن لابد لك إذا تلاشى الإسلام أن تقبل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة على الحق لا يضرها من خزنة وهي باقية إلى قيام الساعة فهل أنت ستكون منهم هل أنت ستكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت حريص على إسلامك حتى تموت على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكلبة مسلمون يعني استسلام ظاهرا وباطنا أما الإسلام الظاهر فلا إله إلا الله وأما الاستظهار أما الاستسلام الباطن فأنت تكون مؤمنا بحق وتسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله وتسلم تسليما تسليم مطلق إذا في وقت يتلاشى فيه الإسلام, فيه الإسلام لابد للإنسان أن يبحث لنفسه عن مخرج والمخرج لا يكون إلا بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لمن قرأنا ومن علمنا ولمن له حقنا وفضل علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحسن الضاولي